بصيرا إن هدينا وال سبيل إما شاكرا وإما كفورة إن أعدت لام الكافرين سلاسل وأضلال وسعيرا إن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 ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويديمون وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إن من ربنا يوما عبوسا قم طريرا فوَطَعَهُمُ اللَّهُ شر ذلك اليوم وَلَقَعَهُمْ نَظْرَة وَسُرُورَة وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّة وَحَرِيرَة مُتَكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَامِ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 من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا قيلا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مبين مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيم وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خبر وإستبرق وحلوه أساور من فضة وسقاهم ربهم شرافا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم